الرحمن الرحيم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 ك من المضارين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتي. ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا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 ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس وسلهما الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوء Bapa berkata: "Mana hakmu, Rabbu,mu, agar dari pohon ini tidak ada dua raja, atau mereka dari yang abadi? Dan aku mengutuk mereka. Inilah yang tidak دللهما بغر فلما ذاق الشجره بدت لهما سنواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما أَلَمَّا هَـٰنَكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَخُلْ لَكُمَا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عدو مبين رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن أَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُّ وَلَكُمْ فِي الَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ لِلَاحِينَ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسين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 ان جَاءَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا سَنَّاهُ آتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل ما رأى ربي بالقصة وأقيم وجهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Firiqan heda, wafiriqan hak'aleh mu zulalah. Innahu mu takdhu syaitan awliya' amidunillahi, wajhsubun an-nahum muhtadud. Ya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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم رب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 ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخنون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما ياتينكم رسل يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اصحاب النار هم فيها خالدون فمن الظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته اولئك نالهم نصيبهم من الكتاب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 كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختهى حَتَّى إِذَا الدَّارُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اخْرَجُوا قال لكل انضع ولكن لا تعلمون وقال تولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل dan azab apa kau tak sembuh? Inilah orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan mereka tidak dapat mengetahui. Inilah orang-orang ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مئاد ومن فوقهم غوام وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسني إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة لِأَصْحَابِ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون بها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهم حيجان وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ الْأَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ Qanu ma'ala' an kum jmgkum. Qanu ma'ala' an kum jmgkum, wa ma kum لم توم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.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 قَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا لقد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاعا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات ولض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 ميتين فأزلنا به فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه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 Awajibatul anjaakum dzikrumil Rabbikum, 'ala rujulim min kum liyuzir kum, walatattaqul, wa'ala kum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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا قال الملأ الذين كفوا من قومه إننا لناك في سفاهة وإننا لنا من الكاذبين قال يا قوم ليس بي ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصحون ام عجبتم وان جاءكم Bikum atas seorang daripada kamu untuk mengingatkan kamu, dan ingatlah ketika Allah menurunkan kepada kamu penerus dari kaum لكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا فاتنا بما تعدنا إنا Anta mina al-‘adzimin. Qaala: Qad wqa’alaykum min Rabbikum rajasu wa ghabah. Atu jadilu Inni معكم من المنتظرين Fأنجينا هو الذين بعه برحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآل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 ها تكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فإن يأخذكم عذاب نليب وذكروا إذ جعلكم خلفاء. في لب تتخذون من سه لها قصورا تتخذون من سه لها قصورا وتنحطون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 Maha arsul bhih mu'minun. Qala al-ladhi nastakbaru inna bil-ladhi amantum وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 Walululad, Qalil Qomuhii, Atatun al-Fahishat, Ma sabqum bha min ahdin min al-Galamin. Innaqum lataatun al-Rajal shahwatam min بل انتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم اننه يتطهرون، فأمجينا وأهلو، إلا مرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرًا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منامن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أَوَلَوْ كُنَّكَ رِهْنًا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 وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ عِلْمَهُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ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 وَمَا أَغْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيرٍ دَلَّنا مَكانَ السيئَةِ الحسَنَةُ حَتَّى عَفَا وقالَ قَدِمَ السَّاءَ بَاءَ الضَّرَّاءَ والسَّرَّاءَ فَأَخَذناهم بَغْدَتا للقراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولر ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ لَرْضَ بَعْدَ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ وَصَبْنَاهُمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ كذلك يطبع الله على قنوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإيو وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم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 كَعَصَا فَاِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ نرضكم فماذا تامرون قالوا أرجيه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم Wajah Sihara Fir'aun, "Kalu, Inna lana la ajaran, Kuna nampun algalibin." "Kalu, Nama, Inna kum la min almukarrabin." "Kalu, سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصار فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة انَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ تُخْرِجُونَ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَهُ قَطْعٌ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا مقلبون وما تنقم من قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهلون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن لرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا جئتنا قَالَ عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدَ خَذْنَا آمَنَا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 Ala إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية تَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ولمَّ وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عاهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنُمن النَّلَك لئن كشفت عن الرجز لنُمن النَّلَك ولا نرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم مرجز إلى أجلهم بالغوا إذا هم ين.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 قال انكم قوم تجهلون ان ها اولئك متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال الا غير Allahumma wahfadzalakum ala al-'alamin. Wainda jinakum min al-Fir'aun yasumunakum sur.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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم جاء موسى لمن قاتنا وكلمه رب قال رب أرني أظهر ليك قال لم تراني ولكن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 اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في للواح من كل شيء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 وَأَلْقَى الْوَاحٍ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ بَلَئُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 Fase akan tulisnya untuk mereka yang bertakwa dan membayar zakat, dan mereka yang beriman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 و يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ولغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصره واتبع النور واتبع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 لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي للمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و به يعدلون وقد طاع لهم مثنى عشرة أسباط نوما وأوحينا إلى موسى ويستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وغللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن وَالسَّلْوَى قُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ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 وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذْ تَاتِيهمْ إِيتانُهمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعُ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَاتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَ تُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ لِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 ياخذو ألم يُخذ عليهم مثال الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار لا خيرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون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 ك تتقون، وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على. فَسِيمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل لايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي اتيناهُ اياتنا فسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلنعام بل هم أطل أولئك هم الغافلون أسماء الحسناء فدعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيُجْزَوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّتُ وَبِهِ يَعْدِلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين أَوَلَمْ يَتَفَكَّروا مَّا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنّ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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يؤلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها علمها ربّي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات ولظى لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إن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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَرَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهَا فَلَمَّا أثقلَ الدعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ تِيْتَنَا صَالِحَ الَّنَّكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْرًا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوه من دون الله عبادنا امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أرجل يطشون بها أم لهم أعيون يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل دعو شركاءكم ثم كيدون فلا ت نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وأعرط عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى للقوم يوم الود، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأوصتوا لعلكم ترحمون. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا الْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عندهم